ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أردادا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاقا النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول واتفقوا لما معكم لتؤمنن به, به ولتنصرنه قال آقررتم وأخذتم على ذلك إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون